سم ول تائن سم ان حليما ہری واقسم بالله ج اولی فل تجدن سنتی لائت سنتی لائی ت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 لَ قَدَ حَقّ الْ القَول عَلَ كفَرٍ فَهُم لا أنتْمُِون إِا جَعلنا فِي عَْنَاقِم أَول لَ فَهِي إلَ الأذقان فَهُم وَقُمَحون وَجَعلنا مِن بَيْنِأَْدين سَددَّ وَمنِنْ خَلفم سَددَّم فَعْ شَيْناهُم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 جو مل سم پالو راک انتم بل انتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى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 ربّي واجعلني من المكرمين